يا كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.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 وقالنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها, وأخرجنا منها حبا فمنه يا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وجعلنا فيها جنات من نخيل واناب وفجرنا فيها من العيون لياكلوا من ثمره وما عملته ايديهم أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خَلَقَ الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تدري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم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 وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وَإِنْ شَأْنُ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إِلَّا رَحْمَةً منا وَمَتَاعًا لاحين وَإِذَا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من آية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 ما ينظرون الا صيحه واحده تأخذهم, تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون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 الرب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 وتكلم لأيديهم وتشهد أرجله بما كانوا وتشهد أرجله بما كانوا يكسبون ولو نشاء على فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا, فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق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 أولم يرونا خلقنا لهم مما عملت يدينا مما عملت أيدينا فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون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 بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحدة لو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 أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا لَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِلُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون الله